قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في اعظم الغزوات واجلها سافر في غزوه بدر وفي غزوه الفتح وبعثا في رمضان قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدل والفتح فافطرنا فيهما هذا محل الشاهد على أن المسافر للقتال إن رأى أن الفطر أقوى له عليه أن يفطر وهذا الحديث يشهد له ما تقدم من الاحاديث التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر لما دنوا من العدو وإلا الحديث في حد ذاته في سنده ابن الهيعة وهو سيء الحب ولكن صحيح بشاهده يشهد له ما تقدم من الاحاديث وأما ما رواه الدار قدني وغيره أن عائشه رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فافطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت فهذا الحديث يحكم عليه العلامة بن القيم بأنه غلط والغلط يحتمل وجهين إما غلط عليها الروا الذين رووا أن عائشه رضي الله عنها غلطوا على عائشه في رواية هذا الحديث عنها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط وإما يكون سهوا منها وغفلة وهذا يحصل ويشبه ابن القيم هذا الموقف بموقف عبد الله بن عمر حيث ردت عليه أعشى رضي الله عنها نفسها حيث قال ابن عمر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب لما سمعت تعيش هذا الكلام قالت يرحم الله أبا, أبا عبد الرحمن يعني عبد الله, تعني عبد الله بن عمر ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمره إلا وعبد الله بن عمر معه ومع تمر في رجب ومع ذلك غفل وسها وذكر أنه اعتمر في رجب وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعده اعتمر أربع عمر صلى الله عليه وسلم فجميعها في ذي القعدة ومعتمر في رمضان قط إذن كما سهى وغفل وقال اعتمر في رجب عبد الله بن عمر كذلك القول بالنسبة لأمنا عائشة رضي الله عنها إما أن الذين رووا عنها هم الذين غفلوا ونسبوا إليها هذا القول وهو غير صحيح أو ما اصاب ابن عمر بالنسبة لرجب لأن عمره صلى الله عليه وسلم الأربع كلها إنما كانت في ذي الكعدة نعم نسل وإن أنت من صلى الله عليه وسلم تكتير المسافة التي يقتل فيها الصائم بحق صح عنه في ذات شيء فاشر الحديث المخيف كلمه في سفر زارات الاميال قال لكم شما قال هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان صحابته يشقون من غير اعتبار الله عليه وسلم كما قال بن ركبت مع أبي بصرة رمضان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من في رمضان فلم يجادل البيوت حتى على السفر آت كنت قلت البيوت قال أبو بصلة قال أبو بصلة أترض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبود أبود أحمد لا أحمد ركبت مع أبي بصرة مع أبي بصلة من فساتين في سرية فَلَمَّا بلغنا مما سعى امر بصدرته ثم دعاني الى الغلاء في رمضان فقلت لها ما وصلت والله ما تغيرت عنا ونازلنا به قال اتاك عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له قال فقل قال فلم نزل مخبرين حتى ممضان. وقال محمد بن كعب نزلت في رمضان فهو يبيض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 العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ذادي المعاد ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكدير المسافة التي يفتر فيها السائم بحد, بحد معين تحديد المسافة للقصر وللفطر لم, لم يرد في هذا التحديد نص صحيح سريح وردت أحاديث في ظاهرها الاختلاف والاضطراب، ووردت آثار من أهل العلم منهم من قدر بيومين ومنهم من قدر بأقل من يومين والأقوال كثيرة ومضطربة نص على ذلك الإمام ابن تيمية قبل من القيم بأنه لم يرد نص صحيح صريح في تحديد مسافة القصر التي فيها القصر وفيها الفطر وإنما يرجع ذلك إلى العرف وأيما مسافة يطلق عليها أنها السفر ويحتاج الخارج إلى هذه المسافة إلى أخذ الذاد يجود فيها الفطر. ويجوز فيها القصر هذا قلاصة ما وصل إليه أهل العلم بعد دراسة الأحاديث والآثار التي وردت في هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن من هذه عليه الصلاه والسلام تكبير المسافة التي يفتر فيها السائم بحد معين ولا سهى عنه في ذلك شيء وقد أبصر دحية من خليفة الكلب في سفر ثلاثة اميال الميل منتهى مد البصر بمعنى في مسافة أقرب من من ذي من ذي الحليفة وذي الحليفة بينها وبين المدينة ستة اميال وهذا الصحابي افطر في مدة في مسافة ثلاثة أميال أي نصف هذه المسافة ولكن الكلام محتمي هل افطر في هذه المسافة أي في بداية سفره وأنه يريد يواصل السفر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة في أبار علي وليس معنى قصره عليه الصلاه والسلام في ذي الحليفة أنه سافر إلى ذي الحليفة وأن هذا منتهى سفره لا بل هذا بداية السفر بمعنى أنه ترك بيوت المدينة خلف ظهره فخرج من المدينة وبدأ في القصر والجمع من هناك بهذا المفهوم لا إشكال في المسألة ولكن الإشكال إذا كان هذا الصحابي سفره انتهى إلى هذه المسافة في مسافة ثلاثة أميان فأظهر في ذلك هذا الذي فيه الإشكال وإذا كانت المسافة بداية السفر كما وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام القصر في ذي الحليفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في حجه الوداع يوم السبت بعد أن صلى الظهر أربعا في هذا المسجد وخرج إلى ذي الحليفة وقصر هناك صلاه العصر لأنه خرج من المدينة وبات هناك إلى يوم أحد ولم يحرم للحج والعمر هو وأصحابه إلا بعد الظهر يوم الاحد وهذا بداية السفر وليس نهاية السفر وفي مثل هذا لا يستشكل ولكن الاستشكال إذا كان نقول يجوز للإنسان أن يفطر إلى سافر إلى مسافه مثل ذي الحليفة وذي الحليفة اليوم دخلت في المدينة واتصلت البيوت بيوت المدينة لآبار علي فاصبح هذا المكان جزءا من المدينة ولا يجوز للإنسان الآن القصر والجمع والفطر في ذي الحليفة كما جاز ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان ذلك بداية سفره لأن المكان الذي اتصل بالمدينة فصار جزءا من المدينة وأما عندما كان خارج المدينة فمعلوم فمعقول فليفهم هذا لأن بعض الناس قد في هذا ولا يزال يقصر ولا يزال يقصر أو يفتر وهو في ذو حليفه ويريد السفر وقال لمن سام قد عن هذه محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذا اجتهاد والحديث فيه مقال قال ولكنه قد يتقوى مع ما بعده. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفترون من غير اعتبار مجاوزة البيوت كأنهم يفرقون بين القصر وبين الفطر. بالنسبة للفطر لا يشترطون مجاوزه البيوت قال ما عزم على السفر له أن يفطر ولو لم يجاوز البيوت وبالنسبة للقصر لا يقصرون حتى يجاوزون البيوت هكذا يفرقون بين الأمرين ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم إذا قال الصحابي أن هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته يعطى هذا حكم الحديث المرفوع كما قال عبيد بن جبر ركبت مع ابي بصرة الغفار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة وعلى كل فهو مقبل على السفر وعازم على السفر يستفاد من هذا التفريق بين, بين القصر وبين الفتر قال, قال له اقترب قلت ألست, ألست ترى القيود قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مع الذي قبله وإن لم يخل مما قال يقوي بعضه بعضا وينهض للاحتجاج به ثم قال ولفظ أحمد ركبت مع في بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت ثم دعاني الى الغداء أو إلى الغداء أو إلى الغداء إلى الغداء وذلك في رمضان الغداء ما يؤكل قبل الزوال، وأما لفسة الغذاء لا يقال هذا لأن الغذاء عام كل ما يغذي في أي وقت أكل الإنسان وتسمية ما يؤكل قبل الظهر غداء هذا هو الصحيح أما تسمية ذلك الغذاء كما يسمي بعض الناس الآن يقولون عشاء وغذاء وهذا غلط الغذاء كل ما يغذي أكلت صباحا أو مساء أو في أي وقت إنما يفرق بين ما يؤكل في المساء وبين ما يؤكل في, الغ... في الصباح إلى... إلى الغداء لا إلى الغذاء وذلك في رمضان فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد قال ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا. قال فكل قال فلم نزل مفترين حتى بلغنا أي بلغنا الجهة التي نقصدها هذا بداية السفر وكما تقدم تفيد هذه الآثار التي تعطى حكم الرفع من الصحابة أنهم يفرقون بين القصر وبين الفتك قال محمد بن كعب أتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راهلته ولبس, ولبس ثياب السفر فدعا بطعام وهو في منزله فأكل فقلت له سنة هل هذه سنة قال سنة ثم ركب وهذا أبلغ من الذي قبله وهذه الاحاديث والحديث الأخير قال فيه البيهق إسناده قوي فإذا ثبت ذلك إن الصحابة رووا وأثبتوا بأن الفطر بالنسبة لمن عزم على السفر يجوز قبل أن يخرج من منزله وفي قريته، وأما بعد خروجه وقبل أن تغيب المنازل، فهذا كثير من الصحابه ولأهل العلم في هذا أقوال منهم من يرى الخروج من المنازل على الأقل، لا أن يكون سفره من منزله، ولكن حديث أنس. يدل على جواز ذلك نعم وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه وأما هذا فلا إشكال فيه أي إن الإنسان إذا سافر وهو صائم هل له أن يفطر وهو يستمر هذا اليوم في الصيام طالما بدأ في الحضر ويفطر من غد إذا كان في السفر ليس بلازم هذه الآثار بمجموعها وإن كان الفطر في البلد قبل أن يخرج محل خلاف ولكن بعد خروجه وملابسته للسفر ودخوله في السفر لا إشكال فيه بأنها صريحة بأنه يجوز للإنسان أن يفطر وإن خرج من بيته صائما نعم نصر وكان بالهده صلى الله عليه وسلم أن يذلك الفجر وعلى لهم من آله فيغتصل بعد الفجر في أصوله وكان الفجر بعد إزازه ورصائم في رمضان، وشبه قوة الصائم لقنبضة الباب وأن الله أعاره ومن صلى من الفجر انا نشهد والله ربنا ان ابي صلى الله عليه وسلم قام تقبلوا رمضان وصليت سونا هذا الحديث متصل متي ابو عمرو وهو قائل سند مختلف فيه قال السعدي زائد في إسلام محمد اختلفوا فيه أيضا قال في رواية عنه ليس به بس. قال ما قال ابن نبيه قوله ويرقصه سانعا لا يقوله إلا محمد بلدنا وهو الذي رواه في إسلامه أعوان سعد من عوص اختلفوا فيه أيضا قال أحيان مصري بريد قال غيره وثقه من حبان في الثقات الحديث الذي رواه احمد Żebyś zabrał głos w sprawie الله عليه وسلم قال mniejszości, a صلى الله عليه وسلم عن sprawie mniejszości, a w sprawie mniejszości, a w sprawie mniejszości, a w a Abu يزيد وجه مدعو وراى صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشام والشيخ ولن نجيء من وجه احمد واجود ما فيه حجزه داود عن مصر ابي احمد الزبيري قال حجزنا اسرائيل عن ابي الله سال النبي صلى عليه وسلم عن وإلى الله وإلى الله لأهاه شاب وإسرائيل وإن كان البطائر ومسلم من به هذا الحديث أن أبيرا وأبيرا أغاني فيه أبو الحمس العدوين كوفي واسمه الحارس سكت الغل. وكان من هذه عليه الصلاة والسلام أن يدركه الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم هذه من المسائل التي يكثر فيها السؤال لو جامع الإنسان امراته قبل الفجر وفي وقت السهر فطلع الفجر فلم يغتسل بعد فهل يجوز له أن يصوم في هذا اليوم وقع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يجوز له أن يغتسل فيصوم. ليس فيه إشكال وكان صلى الله عليه وسلم يقبل بعد ازواجه وهو صائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء ذلك بالنسبة لمن لا يخشى على نفسه أما الذي يخاف على نفسه من الوقوع لا ينبغي له ذلك وسياتي في آخر البعث التفريق بين الشيخ وبين الشاب وإن كان العلامة ابن القيم يرى عدم إثبات هذا الحديث ولكن الحديث ثابت بشواهده ينبغي التفريق بين الشاب وبين الشيخ الشيخ الذي لا يقاف على نفسه القبلة عنده كالمضمضه، اي كما أن المضمضه لا تفطر كذلك القبلة لا تفطر بالمناسبة لا ينبغي أن يبالغ الإنسان في المضمضة والاستنشاق وهو صائم ينبغي عدم المبالغة في الاستنشاق يستنشق ولكنه لا يبالغ عند الوضوء. ويتمضمض كذلك لا يبالغ ويرى بعض الفقهاء لو زاد في المضمضة والاستنشاق على المرة الثالثة ثم بلع الماء أي سبقه الماء أنه يفطر أما ما دام في حدود ان غلبه الماء ودخل في جوفه وهو غير قاسد لا يفطر ولكن إذا زاد لأن هذه الزيادة اولا بدعه في الوضوء الزيادة على الثلاث وليس بعمل مشروع وإذا سامحناه في العمل المشروع لا يتسامح معه في العمل الزائد على المشروع ومسألة القبلة والمباشرة والنظر فيها خلاف قوي بين أهل العلم من أهل العلم من يرى أن من قبل أو باشر فانزل فعليه القضاء وهذا الذي عليه الجمهور وأما لو نظر فأنزل فليس عليه القضاء وإن نظر أو قبل أو باشر فأمذى عند الجمهور ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفاره والإمام مالك في هذا الباب من, من المتشددين جدا خالف في ذلك الجمهور فقال من قبل او باشر فانزل فعليه القضاء والكفاره واما من نظر فانزل فعليه القضاء دون الكفاره واما من امذا في هذه الحالات فعليه الأضاء دون الكفارة هكذا للإمام مالك رأي خاص يخالف فيه الجمهور والجمهور على ما سمعتم ومسألة الكفارة غير واردة مطلقا إلا في الجماع وهذا الكلام الكفارة على من تعمد الفطرة وعلى من قبل أو باشر فأنزل إجاب الكفارة على هؤلاء هو من فرد به مذهب الإمام مالك وخالفه فيه الجمهور ولو كان مع الإمام مالك الدليل لما رددنا لكونه خالف الجمهور لأن العبرة عندنا ليست بالكسرة وإنما العبرة بالدليل ولكنه لم يأتي بالدليل والدليل إنما ثبت في الكفارة بالنسبة لمن جامع وما دون الجماع لم تثبت الكفاره في حقهم والله اعلم وما ما رواه ابو داود روي هنا حديث عن رضي الله عنها ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمس لسانها فلم يثبت هذا الحديث الحديث ضعيف حديث مص اللسان لم يثبت ضعيف وحديث القبلة ثابت هذا بالاختصار وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن بيمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امراته وهما سائمان قال قد أفقر وفي لفظ قد أفقر لا يثبت لا هذا ولا الذي قبله وقال العلامة ابن القيم بل هذا حديث منكر على على, على, على, على هذا ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ هكذا يصرح العلامة ابن القيم ولكن كثير من أهل الحديث يسرحون الحديث الذي ضعفه العلامه من القيم في هذه المسألة في مسألة التفريق بين الشاب وبين الشيخ يثبت هذا الحديث فيفرق بينهما الحديث الذي فيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهى ولما نظر فإذا الذي رخص له شيق والذي نهاه شاب يقول العلامه بن القيم إن هذا الحديث لم يثبت ولكن غيره أثبت الحجة الحافظ حجة على من لم يحفظ إذا كان الإنسان وقف على مسألة او كيفيه ثبوت ذلك الحديث وأن الراوي لا مطعنة فيه يهذو ذلك الحديث فيفرق بينهما كما هنا نعم رسل وكان من حديث الله صلى الله عليه وسلم إسقاط الطبايح من أكل وشرب ناسيا أن الله سبحانه وتعالى أطاعه وصفعه وليس هذا الأكل والشرب وإنما يفتر ما فحرر وهارى من زيادة في نوره النائم فرار بفحر قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاف القضاء عمن أكل وشرب ناسيا وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك ولا ينبغي للمالكيين إذا ثبت عندهم هذا الحديث أن يتركوه مؤثرين المذهب ومقدمينه على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز لأي صاحب مذهب أو لأي متمذهب بأي مذهب إذا ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على خلاف مذهبك فيجب عليك أن تترك ذلك المذهب وتترك وأنت ليس لديك حجة إلا أنه مخالف للمذهب فتتبع المذهب وخصوصا إذا كنت عاميا والعامي ليس له مذهب والعامي مذهبه مذهب مفتي لأن العمي واجبه السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون العمي عليه أن يسأل وعلى المسؤول أن يبين المسألة بالدليل ويبين هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة إذا كان في مذهب مالك رحمه الله من أكل ناسيا او شرب ناسيا فعليه القضاء نقول ما قاله الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في هذا المسجد في عهد تابع التابعين بل كان امام اهل الحجاز مع ذلك كان يقول وهو بجوار الروضه كل انسان يخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر مشيرا إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عثرنا بعدا على كلام الله رحمه الله او كلام منسوب إليه فوجدنا الحديث الصحيح السريع بخلاف القول المنسوب إلى الإمام مالك نقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد ولو كان الإمام مالكاً إلا صاحب, رب... الا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح وسريع فلنسمع نص الحديث من أكل او شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهل هناك شيء اسرع من هذا من حيث الصحه الحديث متفق على صحته ومن حيث الصراحه سريع بان الناس انما اكل وشرب شيئا ليس باختياره وهذا الاكل لا ينسب اليه والشرب ايضا لا ينسب اليه إنما نسبته إليه نسبة مجازية وإلا في الحقيقة بأن الله هو الذي أطعمه وسقاه حيث ذهب اختياره وأكل وشرب بدون اختيار ناسيا كأنه في حكم المكره إلى نسبة الأكل والشرب إليه نسبة مجازية غير حقيقية لذلك لا يؤخذ بأكله وشربه بل عليه أن يتم صيامه ولا أضاء عليه هذه مسألة من المسائل التي خالف فيها مذهب الإمام مالك أحاديث صحيحة وسريحة في هذا الباب المسألة الثانية مسألة إيجاب الكفارة على من تعمد الأكل والشرب في رمضان كما تقدم كذلك ليس فيها دليل صحيح وصريح فالواجب على من اطلع على نصوص تقالف مذهب إمامه عليه أن يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس لأحد قول مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا من تجريد المتابعة وتجريد المتابعة من الإيمان كما أن إفراد الله تعالى بالعبادة من شعبة عظيمة من شعب الإيمان كذلك تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة عظيمة من شعب الإيمان وهما معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تجريد, تجريد العبادة لله تعالى معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله وهذا هو الدين كله وهو الأساس والله علم بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفتر به السائم الأكل والشرب والحجامة والقيء والقرآن دال على أن الجماع مفطر الأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ولا يسه عنه في القحل شيء وسهى عنه أنه كان يستاكو وهو صائم المفطرات المجمع عليها التي لا خلاف فيها بين أهل العلم الأكل والشرب والجماع والقيء إذا غلبه لا إذا تقيأ والقيء إذا تقيأ لا إذا غلبه وأما الحجابه وأما الحجامة ففيها أحاديث صحاء وأحاديث ضعاف والذي يظهر من كلام أهل العلم إن الفطر بالحجامة منصوب ولا يصح شيء في ذلك بعد بعد النسخ. ولكن نظرا بأنه مظنة ماذنة لا هو من المفطرات لذلك لا ينبغي أن يستعمل الحجامة الصائم اولا الخلاف بين اهل العلم في احاديث الحجامة خلاف طويل وعريض وإذا جمعنا أطراف الأحاديث التي وردت في الحجامة نجد في أول الأمر صحة صحت الأحاديث في الحجامه ثم نسخت وهناك آثار تدل على عدم الجواز وآثار تدل على أنهم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ونحوط للمرء عدم استعمال الحجامة نهارا إما لأنه مفطر عند من يرى عدم النس أو إنه عرضة للفطر بأن يضعف الإنسان بعد فروج الدم ويضطر إلى أن يفطر لأن لا يؤدي إلى كل ذلك ينبغي لمن عتاد الحجامة ان يستعمل ليلا لا نهارا وهو صائم والقيء اذا استقع عمدا اما من غلبه القيء فلا شيء عليه لكن من استقع قصدا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مفطر ويرى بعض أهل العلم إن السبب في القيد ليس الخروج بل لأنه مضنة بأن يعود بعض الشيء بعد أن يخرج إلى ظاهر الفم وإلا فمجرد الخروج ليس بمفطر وعلى كل قال ما سهى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في من استقى عمدا فهو مفطر ومن غلبه فلا وأما الجماع كالأكل والشرب لا خلاف في هذه الثلاثة أي في الأكل والشرب والجماع الأكل والشرب بدح هذه الصحيحة وأما الجماع فبكتاب الله تعالى لأن الله أباها للعباد الرفث إلى نسائهم ليلا في ليالي رمضان والمفهوم أنه لا يجوز ذلك في النهار وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي في حال الصيام كل ذلك دل على أن الجماع كالأكل والشرب وهذه الثلاثة لا خلاف فيها وكذلك بالنسبة للقيء إذا استقى ثم قال ولا يسه عنه في القحل شيء رويت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم وربما خرج إليهم وهو قد اكتحل الا أن الاحاديث والاثار التي وردت في هذا لم تصح إلا يثبت لا نفيا ولا اثباتا والاحوط إن الصائم لا يستعمل الكحل نهارا لان الكحل يدخل إلى الحلق وما دنه باي يدخل الى الجوف واذا كان لا بد من الاستعمال فليكون ذلك فليكن ذلك ليلا لان استعمال الكحل ليلا عند النوم من هديه عليه الصلاه والسلام في غير الصيام وسهى عنه انه كان يستاك وهو صائم كذلك وردت احاديث بالنسبه للصيام منها قول عامر بن ربيعه رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحس يتسوق وهو صائم، والأحاديث التي وردت بهذا المعنى لم تخل من مقام ولم تسلم، ولكن الدليل الصحيح أمره صلى الله عليه وسلم بالسواك المتوضي عند كل وضوء والمسلى عند كل صلاة وهو لم يستثني الصائم. والصائم داخل في عموم الامر ولو كان المسواك مما يزيل خلوف فم الصائم ويسبب لزواله لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بالنسبه للصائم ولما لم يثبت النهل دل ذلك على أن الصائم داخل في عموم الامر بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاه وذكر الامام احمد عنه انه كان يصب الماء على راسه وهو صائم اي ان الاغتسال للصائم وصب الماء على راسه من شده الحر او العطش لا يؤثر في صيامه وكان يتمضمد ويستنشق وهو صائم المضمدة والاستنشاق من واجبات الوضوء لأن المضمدة والاستنشاق عند كثير من أهل الحديث داخلان في غسل الوجه وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء إذا لا ينبغي أن يترك الصائم المضمضه والاستنشاق بدعوى إنه صائم الا أن النبي عليه الصلاه والسلام منع الصائم عن المبالغه في الاستنشاق وهذا دليل على اثبات اصل الاستنشاق للصائم أنه يستنشق ولكنه لا يبالغ كذلك في المضمضه ولا يصه عنه أنه احتجم وهو صائم قال الإمام أحمد وما ورد من الاحاديث أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم مهرم الثابت احتجم وهو مهرم أما لفظة وهو صائم غير ثابت وقد أقال العلامة بن القيم في هذا الباب سرد الاحاديث والآثار بالنسبة للحجامة والخلاصة إن الحجامة لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم فما ورد من النهي عن الحجامة إنما كان في أول الأمر ثم رخص في ذلك ولكن الخلاصة ما قلنا من باب الاختياط لأن الصائم ينبغي أن يحتاط لصيامه وإن لم تفطر الحجامة ربما تكون عرضة لأن يفطر بعد العجل من خروج الدم والله عالم فكرا لك فصل نعم فصل ورؤوا عن صلى الله عليه وسلم أما مختلف عن الصائم ورؤوا لعنه مطالعين من الأرضان وعنه من الأساء من الجسم ولا يصح ورؤوا لعنه أنه خارة الجسم ليرتقي الصائم ولا يصح قال ابو داود قال لي حديث هو حديث منكر قال العلامه بن القيم والمقصود انه لم يسه عنه صلى الله عليه وسلم انه, تأ... أنه احتجم وهو ولا يسه عنه انه نهى السائم عن استواك اول النهار ولا اخرها بل قد روي عنه خلاف ذلك هذه من المسائل الفقهية الخلافية التي اختلف فيها الفقهاء ينص العلامة من القيم عدم ثبوت الاحاديث في ذلك وبالنسبة للحجامه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بحتاج موصائب كذلك لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن استواك أول النهار ولا آخرة وقد كره السواك آخر النهار كثير من الفقهاء وخصوصا فقهاء الشافعية ظنا منهم بان ذلك يزيل خلوف فم الصائم والجواب ما سمعتم ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام إن من خير خصال الصائم السواك ولكنه لم يثبت وقد عرفنا القاعدة عند العلامة ابن القيم إذا قال ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام أو روي عنه يشير إلى إن, إلى أن هذا الحديث غير ثابت إنه ضعيف والصيغة تسمى صيغة التمريض ولذلك الحديث ضعيف وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتعل وهو صائم وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملؤتان من الإثمد ولا يصح شيء من ذلك لا الأول ولا الثاني وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم ولا يصح وإنما يذكر العلامة بن القيم هذه الاحاديث مع عدم صحتها ليبين درجتها وهذا باب عظيم من أبواب العلم عند طلاب العلم وأن الإنسان يطلئ على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويعرف, ويعرف وضعها وضعفها لئلا يغتر بها لو قرأ في كتاب من الكتب ولئلا يحتج بها أو رأى من يحتج بها ليبين لهذا الغرض يذكر هذه الأحاديث وهو غير صحيحه رحمه الله وروي عنه أنه قال قال ابو داود قال لي يحيى يحيى بن معين هذا حديث منكر اذن هذه الاحاديث كلها انما يذكرها العلامه ابن القيم ليبين مكانه نكارتها وضعفها لا للاحتجاج بها والله اعلم نعم وصيغه النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطور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 كان Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! الله Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع لما انتهى الكلام على صيام شهر رمضان والمفطرات وما جاء فيه جعل يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع فصيام التطوع انواع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفتر ويفطر حتى يقال لا يسوم اي يكثر من الصيام وما استكمل صيام شهر غير رمضان وما كان يصوم من شهر اكثر مما يصوم في شعبان وفي شعبان وردت احاديث تدل انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم جله اكثر شهر شعبان ووردت احاديث صحيحه انه صام الشهر كله صام شهر شعبان كله فاذا ورد حديث صحيح انه كان يصوم شعبان اي يصوم جل شعبان وورد حديث اخر صحيح انه كان يصوم شعبان كله وفق أهل العلم بين الحديثين بالوجه الآتي يصوم أحيانا في بعض السنوات الشهر كله كما يصوم رمضان كله وفي بعض السنوات يصوم جله ولا يصوم كله ليفرق بذلك بين شعبان وبين رمضان فرمضان هو الشهر الذي يصام كله دائما لأنه ركر من أركان الإسلام وأما شعبان للإنسان أن يصوم أحيانا الشهر كله وفي بعض السنوات له لا كله تفريقا بين الشهرين بين شهر رمضان وبين شهر شعبان هذا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه إما بصيام يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاه والسلام ويوم الخميس او بصوم ثلاثه ايام من كل شهر ايام البيض لا بد ان يصوم من كل شهر لا يخرج شهر إلا وقد صام منه ما تيسر ولم يصم الثلاثه الاشهر سردا كما يفعله بعض الناس لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أشهر سردا ايا كانت تلك الشهور وهذا ما يفعله بعض المبتدع الذين يزيدون في دين الله تعالى ما لم يأذن به وهذه بذعة غير جائعة ولا صام رجب قط وصوم المعروف الآن عند عامه المبتدع بسيام رجب إما في أول رجب وفي أو في وسط رجب وفي في آخر رجب أو الرجب كله لا يثبت شيء من ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما يصوم من رجب ما يصوم من غيره كيوم الاثنين ويوم الخميس وأيام البيض الثلاث لا لأن ذلك من رجب بل لأن ذلك من هديه في كل شهر أما تخصيص رجب بالصيام لم يثبت كما لم يثبت سرد ثلاثة أشهر معا كل هذا ما يفعله المبتدعة والعجيب من أمرهم إنهم لا يعرفون من شعبان شيئا ولا يهتمون بصيام شعبان علما بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف على صيام أي شهر بعد رمضان غير شهر شعبان بأن يسوم كله أحيانا أو يصوم جل هذه السنة الثابتة من أحاديث الصحاة مجهولة عند المبتدع ولكنهم زين لهم الشيطان صياما غير مشروع وهو صيام رجب أو صيام ثلاثة أشهر سرد ولا استحب ولا سام رجبا قط ولا استحب صيام لم يسمه ولم يستحب إلّا لم يأمر به ولم يقر من سامه بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه وإن لم يثبت هذا النهي لضعف الحديث ولكنه لم يثبت صيام العبادة توقيفية إن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيامه ولا استعبابه ولا الامر به ولو لم يثبت النهل لا يجوز صيامه وكان يتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس اما يوم الاثنين فيعلل النبي عليه الصلاة والسلام بعلتين العلة الاولى وهو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام العلة الثانية هو ويوم الخميس اليومان اللذان تعرض أعمال العباد فيهما على الله إذا بالنسبة للصيام يوم الاثنين يصوم للأمرين يوم تعرض فيه الأعمال فيوم ولد فيه ويوم الخميس اليوم الذي تعرض فيه الأعمال لذلك ينبغي أن يحرس الإنسان على اليومين بدلا من, أحي... من أن يحرس على الاحتفال بالمولد والعجيب من أمر عصاب الاحتفال بالمولد احتجاجهم بصوم يوم الاثنين على الاحتفال بالمولد ما أبعد النجعة إذا كنت تريد إظهار محبة النبي عليه الصلاه والسلام والفرح بمولده عليه الصلاه والسلام عليك أن تصوم اليوم الذي ولد فيه كما كان يصوم عليه الصلاة والسلام وكما شرع لأمته أما كونك تزيد من عند نفسك علامة من علامات المحبة والفرح بالاحتفال والاجتماع على الطعام واستعمال ما يجري في ذلك الاحتفال من الأمور التي يعرف أهلها بدعة منكرة لا أصل لها قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتر أيام البيض في سفر ولا حضر لم يثبت ذلك ولو ثبت لكان شبه عزيمه إذا كان لا يترك لا سفرا ولا حضرا ولكنه لم يثبت هذا الحديث. ذكره النساء وكان يخص وكان يحض على سيامها وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وهي أيام البيض المعروفة ويأتي ذكرها مكررا إن شاء الله وقال سمعيشة ورحمة الله تعالى عنها يكن بذالي من أي شهر صامع أخلاء المسلم ولا تنقض عيام هذه الأسلام وعما صيام عشري للفكة فقد اختلف فيه قالت عائشة رضي, رضي الله وعنها ما صائم منكم عشريكم أخلاء الله نكون صلى الله عليه وسلم صيام رمي عشرة والعشر وثلاثه الأيام من كل شهر وركعتها الفجر وكان امامنا سيدنا محمد الله ذكر امام احمد بن داود الازراجي رحمه الله عليه وسلم انه كان يصوم تسع ذي الحجه ولا صوم عاشوراء ثلاثه ايام من الشهر اولي اثنين من الشهر وخميس وكان ينبني والمثبت في على في الساحه واما صيام شهر رجب قالت عائشه رضي الله عنها لم يكن يبالي من أي الشهر سامها الأيام الثلاثة ذكره مسلم ولا تناقض بين هذه الآثار والمعنى واضح وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه فقالت عائشه رضي الله عنها ما رايته سائما في العشر قط ذكره مسلم الحديث صحيح وقالت عفس رضي الله عنها اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء العاشر من شهر محرم والعشر من ذي الحجه وثلاثه ايام من كل شهر وركعتا الفجر ذكره الامام محمد رحمه الله تعالى والحديث ثابت وان كان فيه بعض المجاهيل لكن بمجموع طرقه ثابت وذكر الإمام أحمد أن بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعه الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر او الاثنين والخميس وفي لبد الخميسين الخميسين تغليب للخميس على الاثنين المراد بالخميسين الخميس والاثنين والمثبت مقدم على النافي إن صح الحديث إذا كانت عائشة نفت أنها لم ترى وإنما نفت علمها ورؤيتها نفيها لعلمها ورؤيتها لا ينفي علم من علم ورؤية من رأى هذا معنى إن المثبت مقدم على الناف إنصح الحديث. أما صيام ستة أيام من شوال صح عنه أنما قال صيامها مع رمضان يعنى لصيامته. أما صيامها من شوال. وأما صيام ف... ستة أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صيامها مع رمضان. يعدل صيام الذهب من صام رمضان فاتبعه ستا من شوال كانما صام الذهب هنا ينبغي التنبيه على اقوال بعض الفقهاء من متاخري المالكيه الذين كرهوا اتباع ست من شوال برمضان وربما نسب هذا القول إلى الامام نفسه إلى الامام مالك قالوا لألا يلتبث التطوع بالفريضة وهذا التعليل عليه بعد أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك والترغيب في ذلك كوننا نلتمس عذرا فنقول إذا أتبعنا ستا من شوال صيام شهر رمضان كأننا شبهنا التطوع بالفريضة هذا تعليل هل يجوز أن نعلل من عند أنفسنا هكذا مخالفين لهديه عليه الصلاة والسلام لا فينبغي أن نلتمس لهم العذاب فنقول لعلهم لم يبلغهم هذا الحديث بلغهم ولم يثبت عندهم هذه هي الطريقة التي سلكها الإمام ابن تيمية في مثل هذه الأقوال إذا رأى بعض الأئمة وبعض العلماء لهم كلام مخالف لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه لا يقع فيهم كما يفعل بعض الناس ولكن يلتمس لهم العذار بأي يقول لعل الحديث الفلاني لم يبلغ الإمام الفلاني الذي خلفه أو بلغه. ولكن لم يثبت عنده أو عنده دليل أقوى من هذا هذا من باب اتماس الاعذار لأهل العلم وخصوصا إذا كانوا من العمة المشهود لهم بالإمامة وأما من حيث العمل لا يجوز العمل بكلامهم المخالف للسنه الصحيحة وإن كنت متمذهبا بذلك المذهب كالمالكي في هذا المقام لا يجوز له أن يتمسك بمذهبه ويتعصب لمذهبه بعد أن, بعد أن علم بأن المذهب خالف السنة في هذا الباب ولعل بعض الناس يستسعد ويستذكر ان يقال إن المذهب خالف الحديث وهذا شيء واقع والواقع يركى كما هو المذهب هنا مخالف للحديث ومخالف للحديث إنما العبرة صحة الحديث إذا صح الحديث ووجدت مذهبك على خلاف الحديث ما عليك إلا أن تتبع الحديث لأنك غير مسؤول عن اتباع المذهب وإنما أنت مسؤول عن اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مسلم يعلم أنه إنما يسأل في قبره عندما يسأل الأسئلة الثلاثة يقال له ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام عندما يسأل المرء في قبره ما ربك, ما ربك وما دينك وما نبيك لا يسأل أبدا ما مذهبك هذا السؤال غير وارد وما طريقتك هذا السؤال غير وارد أيضا إذن اهرص على ما تسأل عنه تسأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك فيقال لك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله لنا ولكم الإجابة والثبات في عام ستة أيام من شوال وأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن صيام الست من شوال مع رمضان يعدل صيام الدهر وتكلمنا على خلاف أهل العلم وعلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة وقلنا إن الصحيح إن هذا الصيام ثابت في الأحاديث الصحيحة. وفيه الحث من رسول الله عليه الصلاه والسلام وبيان ان من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر لذلك ينبغي الحرص على ذلك وصيام الست من شوال يتم بأن يصوم الانسان بعد العيد مباشرة أو يؤخر اياما فيصوم في وسط الشهر شهر شوال وفي في شهر شوال ولا يلزم ان يكون متتابع الصيام وعلى كل المطلوب الاتيان بصيام ستة ايام من شوال بعد رمضان ليحصل لانسان هذا الاجر وبعض الذين كرهوا لعلهم كرهوا أخذوا ذلك من لفظ المتابعة وأن المتابعة تكون بعد العيد مباشرة وأن ذلك يؤدي إلى اللبس بين الفريضة وبين التطوع كل هذا نقوله التماسا للعذر لصاحب هذا المذهب لما له من المكانة في نفوسنا وإلا الكلام يصطدم مع النص ولا ينبغي المصير إلى ذلك المذهب وأن القائل إنما قال ذلك اجتهادا ولا اجتهاد مع النص فالواجب المصير إلى ما ثبت في السنة الصحيحة وهو مشروعية أو استحباب مؤكدا من نسبة لصيام الست من شوال ثم تابع الإمام ابن, ال... ابن القيم سرده لصيام التطوع من ذلكم صيام يوم عاشوراء المشهور أن صيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم يقول فانه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومه على سائر الايام يجتهد في صوم يوم عاشوراء ولما قدم المدينه مهاجرا وجد اليهود تصومه وتعظمه تعظم هذا اليوم ومن تعظيمه اصيا فقال نحن احق بموسى منكم هذا مختصر من قصه لانه سالهم فاخبره فاخبروه أنه يوم نجّى الله فيه موسى وكان موسى يصوم شكرا لله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم اي من اليهود فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وذلك قبل فرد رمضان وهذا الأمر يحتمل أمر وجوب وأمر استحباب ويأتي الكلام مفصلا في هذا الخلاف فلما فرد رمضان قال من شاء صام ومن شاء تركه هذا السياق يدل على أن الأمر كان للوجوب لذلك خيرهم بعد أن فرد الله رمضان بين الصيام وبين الترك على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب وقد استشكل بعض الناس هذا الحديث وقال إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول اليوم الثاني عشر الموافق يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء وهذا الاستشكال سوف يجيب عليه الإمام ابن القيم بتوسع لكن نقول بالاختصار لا يلزم من هذه الحكاية من حكاية النعباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجده فور وصوله إلى المدينة وهم صيام ولكن قدم المدينة في هذا العام في, في شهر ربيع الأول عام الهجرة ولما دارت السنة وفي السنة المقبلة وجد اليهود يسومون فأمر بصيامه فصام فأمر بصيامه أي في العام المقبل لا فور وصوله إلى المدينة لأن وصوله إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بالاتفاق في شهر ربيع الأول في اليوم الثاني عشر منه، ولم يكن هذا وقت الصيام وقت سوم عاشوراء على أن العاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. إذا حصل ذلك بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودارت السنة، أي من العام المقبل، وسيأتي التفصيل في كلام الإمام من القيب وفيه إشكال آخر هو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أعشة رضي الله عنه أنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان صلى الله عليه وسلم يصوم فلما هاجر إلى المدينة سامه وأمر بسيامه فلما فرد شهر رمضان قال من شاء سامه ومن شاء ترك وجه الاستشكال في حديث الصحيحين حديث عائشه إن الصيام كان ثابت قبل الهجرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ومن الملاحظ أن بعض العادات التي كان يفعلها قومه من العادات ما حاربها النبي عليه الصلاة والسلام وقضى عليها العادات الجاهلية ومن العادات الطيبة من العادات الطيبة أحياها وعمل بها وإن لم تكن دينا وأما ما وافق الدين الملة السمحه التي بقيت من خليل إبراهيم وعمل بها كثير من العرب ومنهم قريش عمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان من الدين لا يعمل بذلك إلا بوحي من الله أما ما كان عادة مهضة كتربية الشعر وتفريقه من النصف والثعمال العصى والعمة المكورة هذه عادات من عادات العرب وجد النبي صلى الله عليه وسلم قومه إنهم يتعممون أحيانا ويربون الشعر ويفرقون من النصف أحيانا ويستعملون العنزة أحيانا واستعمل كل ذلك لأنها عادات غير مخالفة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن العادات كواد البنات واختلاط الجنسين وشرب الخمور والربا وغير ذلك من العادات الجاهلية اضى عليها وأزالها وأما هذا الصيام إذا كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم صام لا يقال في هذا كما قيل في العادات السابقة كاستعمال العمه والعصا والشعر ولكن يقال سام ذلك وحيا من عند الله تعالى لأن العبادة لا تكون إلا بالوحي وعلى كل إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سام قبل الهجرة كيف التوفيق بين حديث أعشى هذا وحديث ابن عباس لا يمنع أن يكون صيامه قبل الهجرة على سبيل التطوع المهض ولما جاء إلى المدينة فأخبر بأن اليهود يصومون هذا اليوم اقتداء بموسى وأن موسى صام هذا اليوم شكرا لله تعالى لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام هذا على سبيل الوجوب. وكان صيامه في مكة قبل الهجرة على سبيل التطور وصيامه بالمدينة وأمر الناس لذلك حتى إمساك من افقر على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى يوم عاشوراء فقال يا أبا محمد كنيت لبن مسعود قدن إلى الغداء كنيه لاشعه بن كيس قال اذن الى الغداء فقال اوليس اليوم يوم عاشوراء فقال وهل تدري ما يوم عاشوراء يقول عبد الله بن مسعود قال وما هو قال انما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان تركه وهذا الأثر قد يتنافى مع ما تقدم بأن ذلك نسخ اصلا ولم يبق له أثر إن كان هذا فهم ابن مسعود الصواب ما في الصحيحين أن الوجوب باق لكن على سبيل الاختيار بعد نزول رمضان بعد نزول فرد رمضان وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى وكيف نحن نعظمه فنوافقهم على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان العام المقبل ان شاء الله سمنا اليوم التاسع اي معه مع اليوم العاشر فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لتجعل المخالفة لان نوافق اليهود موافقة تامة نسوم قبل يوم عاشوراء اليوم التاسع ثم نسوم يوم عاشوراء لذلك تقع المخالفه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي العام العام المقبل إلا وقد توفي لذلك يرى كثير من أهل العلم أن سوم التاسع سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بصيامه وربما في ذلك أمر أي فالسوم التاسع مع العاشر في ذلك حث على صيام التاسوعاء لذلك ينبغي لمن يحرص على صيام العاشوراء ان يبدا بالتاسوعاء يصوم التاسع ثم يصوم العاشر بذلك تقع المخالفه بين المسلمين وبين اليهود هذا بالاختصار ما يتعلق بالجواب على هذه الاستشكالات وساق العلامه ابن القيم ستة إشكالات في هذا الصيام وأجاب عليها أخيرا على كل استشكال فلنترك الجواب له حتى نصل إلى ذلك بل فلنقتصر بالنسبة لهذا الدرس على هذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة المهمة التي تتعلق بالصيام وزكاة الفطر. حرصا على مصلحه الحضور وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه